الصلاه ورمزوهم ثم الرواتي كأصلهم فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا وإن كلمة أطلقت فالشهرة تعتمد كذلك تعريفا وتنكيرا نسجل باب البسمله وأم القرآن. وبسمال بين سورتين أئمة وماليك حزفز والصراطا فيها سجلا وبالسين طب واكسر عليهم إليهم لديهم فتى والضم في الهائح للا عن الياء إن تسكن سوى الفرد واضم من تزلطاب إلا من يوله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 مستاكئي اولى كمستهزئي منشون خلف بدا وجزء ندغ كهيئه والنسيء وسهلا اريت واسرائيل كائن ومد ادم علائها انتم وحققهما ما حلا لئلا اجد باب النبوءات والنبي أبد له والذئب أبد فيجملا النقل والسكت والوقف على الهم ولا نقل إلا الآن بدا بدأ وردأ وأبد الأمم لقوا بهنقلا من استبرق طيب وسلمع فسلفشا وحقاق همز الوقف والسكت أهملا الادغام الصغير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 وهنات يا والواو فزوا بصاوغين الاخفاس وينغض يكون منصنق على الفتح وَبِالْفَتْحِ وبالفتح قهار البواريض عاف معه عين الثلاث ران شاجاء ميلا كلمرار رؤيا اللام ثورا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 كتابيه حسابي تسنقت لدى الوصل حفنا وأيا بأيا ما طواهوا وبما فدا وبنياء إن تحدث لساكينه حلا كتغن نذر من يؤتى وكسر ولا ممال معوي كأنه ويكأناك ذاتنا يا آد الإضافة كقالون أدلي ديني سك وإخوتي وربفت حصلا واسكين الباب حملا سوى عند لام العرف إلا الندى وغير محيايا من بعد اسمه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 اتقي بيوسف حز كروس الآي والحبر موصلا يوافيق ما في الحرز في الداعي واتقون تسألني تؤتوني كذخشون معولة وأشرك تؤتموني الباد تخزون قد هداني والتابعون ثم كيدوني موصلا دعاني وقاتوني وقد زاد فاتحا يردني بحالين وتتابعا الا تلاقي تنادي بالعباد عبادي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 وننسها وتسال حوى والضم والرفع الصلاه وكسرت تخذ اتسكنرنا واون حز خطابا يقول طب وقبل ومن حلا وقبل يعيذ غبفه ويرتل خاطبا حز وأنكسر نكسر معا حائز العولاء واوالوا يطوع حلى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 كان الملاك يتضم من وارفع رفت وفسوق مع لا وقفض في الملائكة قلا ليحكو مجه الحيث جاوى يقول فانصب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 سورة الأنعام ويصرف فزما نحشر الياء نقول معسبا لم يكن ونصب نكذيب والولاء حور فعي يكن أنفدا يعاقل وتحت خاطب كيزن القصص يوسف حلا فتحنا وتحت اشدد الاطباء والانبياء ما اقتربت حزئذ ويكذيب اصلا وحزفت حائنه مع فانه وفائز فائز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 حل إن توفر خطيئات حملا كورش يقول خاطبا حم ويلحى دم مكسر كحافر ضمطا يبقش اسجلا وقصراءنا ومردث افتحا موهن وقرأ يغشي انصب الولا حلا يعمل خاطب طراحي أظهرا فتنحز ويحسب اد وخطاب فاعتلا وفي ترهب اشدد قب وضعفا فحرك دد مز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 أحمنا عمل غير حبر كالكساء ونون ثمودا فدا وترك حمى سليم فانقلا سلام ويعقوب ارفع الفز ونصب حافظ راءتك إن كن لنتلو مثقلا ولما مع الطارق أتى وهابيا وزخرف جد وخف الكل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 أضحو اللآء وكنت أفتح شهادنا وحمية وضمّتي قبولن أودي نقول فكمل ذكيات يسمو كل يبدي لخف حط جزاؤه كحص الضم سدين حولا كسدن هنا آتون بالمد فاخر وانه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 إن بدى وطبنون يحصن أنثا قد وجهلا مع الياء نقدر حز حرام فشاو أنثا جهلا نطوي السماء أرفع الأولا وبارا مهمز مع رابأت أتى ليقطع ليقضوا أسكن اللام يا أولا ولؤلوء انصبري وأمفئي في مال فيهما ومعاجزين بالمدح حللا ويدعون الأخرى فتحسينا حما وتنبت اختح بطم يحل هيهات أدكلا فللتكسي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 بعد صد ونو سبأشها بحزما كثفتح يا وإذ طابقوا الألى وإن افتح حلاوى طرى خطاب ينذكر أدرك ألا غاذ والولاة فتن يصدر افتح ضم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 توليتم وفق مسكنك سيرا نجازي سيرا للنون بعد انصبا حلا كذلك نجزي كل بعاد ربنا افتح ارفع اذن فزع يسميح من حلا وفي الغرفة اجمع فزتنا اوش ووح وغيره تذهب فضمك سيرا ألا له نفس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 ليتدبروا خاطب وثاخف نصب صادهم ممألا وافتحوا النون حملا وحزيوا عدو خاطب وأدكسر أن ماء من شدد اعلم فد عباداه أو صلاة وحزيوا عدو خاطب وأدكسر أن ماء من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 فشى المنشئات افتح نحاس طرى وحور وين فشى واخفض على شعوب فصلا بفتح فروح اضم طواواح وَبَعْدُ اخذ وبعدوك حفص او ذر اضم وطلفلا ويقصى ذؤنف اذ حمى نازل اشدد وخاطب يكون طب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 أب تقولا تقوى الحز وقل وَقُلْ إِنَّمَا ألا وقالا وَقَالَ يعلم فضمى طرى وحام وطأا ورب اخفض حوى الرجز إذ حلا فضمى وإذ أدبر حكاوى وَإِذَا دبر ويذكور أدي ناحلا وسلاسلا لدى الوقف فاقصر القوارير ولا فنوين فتا والقصر في الوقف في طب ولا وعليه منصب فز وإستبرق خف ألا ويشاؤون الخطاب من ولا ومن سورة المرسلات إلى سورة الغاشية.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 لتشدد ألا سعر الطلا وحزن الشر خفف وضادو ظنينيات كذب غيبا خد وتعريف جهلا ونطرات حز إذ واتل يصلى وآخر البروج كحص يؤثر خاطبا حلا ومن سورة الغاشية إلى آخر القرآن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 لأقتلى فأدراك للطف الخفي وردني علي ذات حتى جاءني من تكفل بحملي وإيصالي طيبات آمنا فيا رب ببلغني مرادي وسهلا ومنا بجمع الشمل واغفر ذنوبنا وصلي على خير الانبياء ومن تلا